كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقر ينبأ الإنسان يوم بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو الأمازيغ لا تحرك به لسانك لتعجل به.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 كلا بل تحبون العاجلة وتذرون ناخلة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن ان يفعل بها فاقرة كلا كلا كذا بلغت التراقية وقيل من وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى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 ايحسب من انس ان يترك سدى الم يكن طفه مما من من نكنتم ثم كان علقه فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر أليس ذلك بقادر على